الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله فأما لكن مخففة فتهمل وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن وكون خبرها جملة مفصولة إن بدئت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد هنا وأما كأن عندكم مشددة أو مخففة كأن <تصفيق> كأن عندكم هذا كذلك من عنده مثل اخر ها ها نردي وريني كأن كان يقصد كأن المخفف خذ كتابك اه. إذن نواصل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم شيخ بعد الدرس بعد الدرس سلام سلام عليكم نواصل يقول مصنف رحمه الله وأما أن So, we had عن question about the rest, هكذا، ها؟ it is done, then it is done. That's it? Thank you, sir. Huh? But? Yes, but I'm not afraid. What did he say? I ها، فأما لكن مخففة فتهمل أي نفحص. إذن قال المصنف أما لكن مخففة فتهمل بعد أن ذكر. حكم إن المخففة وأنها مثل ليتا أي يجوز فيها الأمرار ذكر ما يتعلق بلكن فقال فأما لكن أي لكن مخففة فتهمل أي لا تعمل لكن إذا خففت تهمل كان تقول لكن طبعا يسبقها كلام لكن زيد صادق تقول مثلا خالد خالد متلاعب لكن زيد صادق لكن اذا اهملت يبقى معناها وهو الاستدراك ولكن عملها ها ولكن عملها او عملها ولكن عملها غير صحيح ولا تعمل انا في كلامي انا ماذا قلت قلت لكن اذا خففت تهمل يعني لا تعمل قلت يبقى يبقى معناها وهو السدرات يبقى معناها وهو السدرات لكن عملها او نقول عملها لكن عملها مهمل واضح او لكن عملها مهمل يعني تبقى داله على استدراك ثم قال واما ان المخففه طبعا قال فتعمل اذن ان تعمل اذا ان اذا خففت تعمل ان اذا خففت ماذا تعمل عندنا انا هي ام الباب إذا خففت يجوز الأمراض والصواء والأرجح أو الأكثر الإهمال مفهوم؟ لكن إذا خففت لا تعمل مهمل أن ن أن إذا أهملت ما الحكمه تعمل أن المخففة تعمل ويجب أن لها أحكام العمل يبقى عمله لكن لها أحكام وهذه الأحكام هي أكثر الأحكام في هذا في هذا الباب يتعلق بسائر النواسخ اخواتها ان او لكن او لعل او ليت ان هي اكثر النواسخ او اكثر اخواتي ان احكاما لاسيما اذا اهملت قال ويجب في غير الضروره حذف اسمها ضمير الشان ويجب في غير الضروره يعني في الضروره لا كلام اذا ذكر في الضروره فهذا من باب الضروره لكن أصل انه انه يحذف ويجب حذف اسمها ويجب حذف اسمها وقد يذكر في الضرورة وقد يذكر في الضرورات اذا الاصل او الحكم نقول يجب حذف اسمها ما اسمها قال ضمير الشعل ضمير الشأن وقال وكون خبرها جملة مفصوله إن بدات بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو إذا نبدأها مرتبة أحكام إن أو أحكام عفوا أحكام أن المخفف من الثقيله اولا يجب حذف اسمها ضمير الشأن اسمها يقول هو ماذا ضمير شن ويجب حذفه ثانيا يجب أن يكون خبرها جملة يجب أن يكون خبرها جملة ثالثا يجب الفصل بينها وبين خبرها بين قوسين الذي هو جمله اذا كان جمله فعليه وكان فعلها فعلا متصرفا ليس للدعاء ليس للدعاء رابعا يكون الفصل باحد الحروف الثانيه قد تنفيس وهو السين وسوف او نفي واضح لا او لن او نحو هذا او لو اما ان يكون الفاصل قد واما ان يكون الفاصل حرف تنفيس واما ان يكون الفاصل حرف نفي واما ان يكون الفاصل لو واضح هذه هذه تتعلق بماذا بان الان كتبتم هذا ها هذه الشروط يجب ان تتوفر حينما يكون او حينما تخفف ان حينما تخفف ان لا حينما تخفف ان يجب ان تتوفر هذه الشروط اولا يجب حذف الاسم قال ويحذف اسمها في غير ويحذف اسمها في غير في غير ضروره والاسم هنا ماذا ضمير الشان ضمير الشان والحكايه ثانيا يجب ان يكون خبرها جمله والجمله طبعا قد تكون اسميه وقد تكون فعليه اذا كانت جمله اسميه فلا حاجه للفاصل لا حاجه للفاصل سنضرب امثله اذا كانت جمله فعليه وفعلها فعل متصرف لا يدل على الدعاء، فهنا يجب أن يفصل بين أن وبين الفعل هذا الذي هو أصل الجملة, رأس الجملة بماذا بأحد الأمور المذكورة؟ قد أو حرف حرف من حروف التنفيس أو حرف من حروف النفي أو لا أو لا أحد أربعة أمور، أحد أربعة أمور. يجب ان يفصل بين ان وبين فعلها الذي هو فعل او هو الذي هو راس الجمله الفعليه حاولوا ان تستحضروا امثله لا ويا حبذا ان تكون من القران علم ان سيكون من يطينا مثالا ها كلها في التوفيق الشرع للنرجة. هو دائما توفيق الشرع هو اذا كان جمله سميع يحتاج الى هذه الفواصل نعم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين سنتي الى مثالك دعواهم ان الحمد لله رب العالمين واخر دعواهم طبعا كما مضى معنا ان ان ان ان لا تاتي في اول الكلام لا بد من ان تسبق بكلامنا واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله رب العالمين الاعراب سهل جدا من يعرف رابع محمد ها بسرعة ها هلأ مفتدى ها سرعة سرعة ها حسين سنت. مضاف إليه، وهو مضاف ولها مضاف إليه. آخر أولهم آخر حجتهم آخر دعوة دعوة دعوة لا يغنى على. آخر دعوتهم لو كانت اليا التعب. آخر دعوتهم لكن آخر هم أن الحمد لله أن أن أن انت حرف مشبه بالفعل مخفف إيه مخفف من ان هذه ان المخففه من من ان اذا الحرف مشبه ب... بالفعل مبني على السكون اليس كذلك لكن هنا اين السكون مقدر منع منوره حركة حركه التقاء او اشتغال المحل بحركه التقاء السكنية. الحمد الحمد ماذا كنا نقف قاعده أن اذا خففت يكون خبرها اقرا كيف يكون خبر كيف يكون خبر يجب حذف اسمها ضمير الشان اذن اسم محذوف اذا قلنا هذه المخففه من ثقيل فالاسم محذوف دون أن تنظر اسم محذوف والخبر كيف يكون جمله الخبر يكون جمله ها مفصله ما قلت مفصله ما قلت جمله اسمية ما قلت مفصل قلت جمله وذوقت نقطه اول صدر يجب الفصل بينها وبين فعلها اذا كانت الخبر إذا كان الخبر جمله فعليه اليس كذلك هذا الذي قلته طيب والآن اذا كان جمله فعليه هل هذا جمله فعليه ليست جمله فعليه ايه اعرب الحمد الحمد مبتدا ما مبتدا لله خبر جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا ها ربي صيفا لله العالمين مضاف اليه واضح جميل الجمله الاسميه خبر لكن قبل الخبر اين اسم ان نقول واسمها ضمير الشئني محذوف او نقول ضمير الشئني المحذوف في محرف اسم ان والتقدير ان هو الحمد لله رب العالمين ان هو الحمد لله رب العالمين والله الان الان هنا ان وهذه خبرها جمله لكن لم يفصل بين أن والجملة لماذا لأن جملة اسمية لأن جملة اسمية مثال آخر علم أن أن سيكون علم أن سيكون منكم مرضى الآية ها ها We had to study that there was an earthquake in the temple. I don't know what to do. Did I study it? I don't know. I studied it, but where did I study it? But when you study that لانه اذا سبق أن هذا الشكل إذا سبقه علم فعل دال على اليقين فهي أن المخفف من الثقيل واضح وإذا سبقه فعل دال على ماذا على الظن فتحتمل المجهين وإذا لم يسبق علم ولا يقين فهي أن فهي من أن نعم الآن علم أن علم في الماضي مبني على الفتحه ها والفاعل مستت يقدره هو ان حرف مشبه بفعل مخفف من الثقيله واضح يسموها اينها محذوف ضمير الشان محذوف واضح والتقدير انه واضح السين حرف تنفيس السين حرف تنفيس احفظ السين حرف تنفيس سيكونوا ها ان سيكون يكون حاول حاول تتدرب لا نعم في بعض ناقص ماضي ماضي هذا كيف نعم لا, لا اله الله ها هذا مضارع فعل مضارع ناقص واضح مرفوع ورفعه ثم ضارع لاخره ها والفاعل ها لا نقول فاعل يا رجل نقول اسم يكون <تصفيق> نعم ايه ها فاعل مرضى لان تامه هذه نعم تامه هذه اذا هذا فاعل ولماذا لا تكون ناقصه <تصفيق> علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ال نعم. الغالب أنها تم الغالب أنها تم وإن كان يجوز النقصة هذا هو الفعل مرفوع ورفع ضم الله على اخره منكم متعلقا لا، لقمة متعلقان بيكون فعل تام، واضح؟ الآن يكون فعل مضارع أو فعل. هل هو للدعاء متصرف أو غير متصرف؟ متصرف. هل هو للدعاء؟ ليس للدعاء. إذا يجب أن يفصل بين أن والفعل بأحد الفواصل أربعة. هو فصل أو لا؟ فصل بينهما بالسين. واضح الآن؟ مثال اخر حاولوا تنمووا فواز بسرعه انا اسمعك هنا نعلم ان قد صدقتنا اي قد نعلم ان قد صدقتنا ان من يعرف تفضل من صوم على ما قبله والفاعل الفاعل مستدرك وجوب تقدره نحن ان ها مخفف من من ان ثقيله احفظ سبحان الله ايه قد حرف تحقيق اكمل صدق تلا صدق صدقا صدق تلا حسين مبني على السكون فعل ماضي مبني على السكون واضح لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو التاء وهو التاء التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل احسنت وأنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع ناص مفعول به ها والجمله الفعليه في محل رفع خبر ان خبر ان الان هذه جملة فعلية فعلها متصرف فعله متصرف هل هو للدعاء ليس للدعاء إذن يجب ان يفصل بينها وبين ان بماذا بفاصل من فواصل اظهر وهو قد اذا واضح الان قد صدقتنا لن يقل ونعلم ان صدقتنا ونعلم ان صدقتنا لان هذا الفعل ليس للدعاء واضح واسم هذا من الشيء كما مضى الهو ها نزيد مثال او نواصل من شون قال هذا شوفوا نقال تفضل زدنا مثال تفضل افلا يرون ها. يرجع يرجعه، هل لا يرجعه؟ أولا، ها فلا يرونه، ها حسين، ها حسين، أحسن الله إليك، ألا؟ كيف حاله الا واحد هكذا ان اين ان اه أدغمت. قلت لكم الحسين سيصير سبوعا قريبا ام ان اصبه ان لا يرجع ان لا ان لا قدغمت النوم في اللام قدغمت النوم في اللام هذه ان اين اسمها أول في يرجع الرفع على جميع القراءات ها هم, هم؟ اذا ان لا يرجع ان هذه مخففه من من الثقيله تذكر درس الاسبوع الماضي الفرق بين أن المصدرية وأن المخفف من الثقيل متى تكون أن متعينة في المخفف؟ يا إلهي أي السكيني هنا نتبه لي موال اذا سبقت بما يدل على عن يقين ذكرته قبل قليل فقط اذا سبقت أن بما يدل على اليقين تتعين أن تكون المخفف واذا سبقت بما يدل على الظن فانها تحتمل الوجه واضح واذا لم تسبق بهذا او ذا فهي المصدر اذن ان لا يرجع أنه لا يرجع لا نافيه فعل مضارع مرفوع ورفعه الضمة والفعل مستتر تقديره هو والفعل جمله فعليه ماذا والجملة فعليه ماذا خبر ان الان الجمله الفعليه هذه هل فعلها فعل دعاء هل يدل على الدعاء لا اذا يتعين ان يفصل بين ان وبين الفعل بماذا بفاصل من الفواصل اربعه قد or the definition, or the لو بماذا سبقت هنا بالنفي في النفي واضح which one نكتب the definition? With the definition. With the definition. Is هو يقصد كان او نقول كان مخففه لانه في معارض الحديث عن تخفيف اخوات ان واما كان فتعمل ثم قال أو يقل من الفعل منها او لو بينم فقط أو قد إذن أن آه عفوا كأن كأن الثقيلة تعمل عمل إن إذا خففت كأن فإنها تعمل أي حكمها حكم حكم أن المخففة واضح الآن غير أنه يختلف بينها أو يختلف الأمر بينهما في الفصل بين ماذا بينها وبين الجملة الفعلية ماذا قال وأما كان ف فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم او قد ويقل ذكر اسمها مثل ان هو ان خصه بالضروره ذكروا ان ذكروا ان خصه بالضروره عفوا ذكروا اسم ان خصه بماذا بالضروره واما كان فذكر انه انه قليل لاحظوا جيدا ماذا قال في ان قال ويجب في غير الضروره في غير الضروره اسمها اذا ذكره يكون في الضروره هذا معنى الكلام وما في في كان ماذا قال ويقل ذكر اسمها ذكر اسمها لم يقل ويذكر اسمها في في الضروره هذا الذي يعنى هذا الآن فعنده مصطلحان الضرورة وعنده القليل وهذا دل... هذا عند المتأخرين من النحات فقط استعمال هذا المتاخرون من النحات هم الذين يذكرون الكثير والأكثر و القليل والاقل والشاذ ونحو هذا وإلا في المتقدمون عندهم إما أن يكون عليه أكثر العرب والقليل يكون كالشاذ وأما هذا فقليل عند العرب وأما هذا فلغة, فلغة قليلة أو رديئة كما يقول سبا وغيره فهذا من الصلاحات المتاخرين إذن اما كان فتعمل ويكثر حذف اسمها يكثر حذف اسمها ماذا يقل اقرا يقل الذكر فيكفر ويكثر الحذف ونحن نتحدث عن الكثير من نتحدث عن القليل واضح الاصل انه انه يحذف يكثر حذف اسمها لماذا لأنها خففت لأن الخفيفة إذا عملت وهي ثقيله تعمل ترفع تنصب الأول وترفع الثاني فإذا قل عملها فإذا خففت ماذا كأنها يعني يقل تضعف كأنها تضعف وبالتالي ماذا يحذف المنصوب يُحذف المنصوب الذي يظهر عليه العمل وإلا فالمرفوع لا يظهر عليه العمل واضح فيكثر حذف اسمها وحكم حكم أن في قضية الجملة إذا كانت جملة اسمية فلا فلا تحتاج إلى فاصل وإذا كانت جملة فعلية فيفصل بينها وبين فعلها بماذا بلم وقد بلم وقد And what's the لم As if you didn't هذه up من the المصنف قال تعمل if لها اسم ولها خبر خبره يكون of falsehood. The Muslim said, you كان doing. So يجب is يفصل name وبين a بلم دائما جملة ثانية أو اسمية. أن اسمي. أنت تسأل أو تجيب لا أدري. ها نعم. نعم يجب أن يكون خبرها جملة دائما. واضح. إذا كانت مخففة هم الآن كأن لم تغلب الأمس كأن لم تغلب الأمس لم هي الفاصل بين كأن والفعل فعل الجمله الفعليه تاغنى فسر بماذا بنا واضح فنقول اقول كان حرف مشبه بالفعل مخفف من من كان واسمها ضمير الشاني محذوف واضح والتقدير كان هو ضمير الشل معناه ضمير القصه والحكاية وشيء من هذا واضح أي الشأن واضحان كأنه قال كأن الشأن والقضية والحكاية لم تقن بالعكس هذا مفسر للشأن الجملة هذه تفسر هذا الشأن وهذا هذا ما معنى هذا الضمير مفهوم الآن كأنني قلت لك كأن قضيته هي أن لم تقن بالعكس واضحان فأختصر هذا وأقول لك كأنه لم تغنى بالأمس تفهم الان لم حرف نفي وجزم وقلب تغنى في المضارع مجزوما بلم وجزمه حذف حرف, حرف الإنم والفاعل تقديره أنت لو لم تكن في القرآن لا كان كلام لك أو لخطاب لكن هذا في القرآن هو يقصد ماذا مم. يعود على من الغائب، لكن هو أو هي آه. هذا تذهب تبي جيدا تذهب قد نقول هي تذهب وقد نقول أنت تذهب اليس كذلك قد يكون للغائب وقد يكون للمخاطب وبالتالي السياق هو الذي يبين الضمير يعود على من كأنها أو كأنه من آية الايه في القرآن تعود على من الكلام السابق عود إليه يعرف الآن هل نقول كأنها لم تغنى بالأمس أو كأنه لم تغنى بالأمس كانها، كان هو، يعني من أين لك هذا؟ ها؟ ها؟ دعنة الكلام كان عن الجنة أو عن القرية أو عن كذا او ها؟ فيكون هي. ولعل الكلام كان عن ها؟ انت عن, عن أنت فيكون الكلام أنت. هم؟ هنا تقدروا هي. That's the word in Arabic. Alternate emergence from ancient times up and thatPI على and the realityness remains بتغنى، the theme لم of Mozart and inБетьして What did he teenage甘有 music inantis, that was written in the view of hisimi, ها القران لا يوجد نعم هي غير القران ها؟ كان قد هوى الغريق في البحر كانه فان حمل من الثقيله مبني على سكون لا محل له من العرب واسم هذا مر الشان تقديره ها عفوا تقديره كانه قد حرف تحقيق مبني على سكون لا محل له من العرب هواء هواء اعربها على الهواء ها وعلى الهواء مباشره على الهواء هواء فعل ماض مبني على الفتح المقدم على الألف من عبد الوري التعذب الغريق فاعل في البحر جار زمت على اليقان بهوى والجملة الفعلية قد هوى في محال رفع خبر كأن ثم قال رحمه الله ولا يتوسط. خبرهم إلا ضرفا أو جاء أو مجرورا هكذا أو مجروراً. تواصل؟ نحقه لأ قال هم مجرورا فاصل فلحقوا تعالى فقط طيب قال ولا يتوسط خابرهن. The truth is, يقصد truth is, the truth is, the truth is, the truth is, that it is not the truth. This is the rule. It is not the truth. And all of them, the truth is the truth is a different. That is in التي تخالف عمل كان واخواتها لا يتوسط لا يجوز ان ياتي الخبر بين ان واسمها لا يصحان الا بشرط ان زيدا قائم إذن هذا أصل التركيب لو كان زي كان زيد قائما لقلنا كان قائما زيد يجوزها يجوز ليس زيد ليس قائما زيد لكن في ان لا يجوز ان تقول ان طائم زيدا لما لماذا لا يجوز ما تعلل النحويين لهذه الظاهره يقولون لأن إن وأخواتها لا تعمل أصالة لأنها حروف والأصل في العمل الأفعال. فلما لم تعمل أصالة ماذا لا يمكن أن تعمل إلا بهذا الترتيب واضح لا يمكن تعمل إلا بهذا الترتيب لماذا؟ لأن الأسرة أنها لا تعمل نفهم؟ فهي حروف لا تعمل لما أعملت وأعطينا هذا العمل وشابهة الفعل لا تعمل إلا بهذا الترتيب اسم ثم خبر أعفو ثم خبر نعم اسمها ثم خبر فلو قلت إن قائم زيدا فهذا لا يسمع عن العرب لم يسمع من كلام العرب أنهم قدموا خبر ان على على اسمها ومن باب أولى أن يتقدم الخبر على إنا واخواتها على إنا واسمها واضح إذا كان لا يتوسط هنا ولا. هنا فقط لا يمكن يختل العمل ويفضل العمل فلا قدم الزيد وقلنا زايدا ان قائم هذا لم يسمع أبدا عن العرب ولا هذا سمع عن العرب إن قائم زيد على أن زيد اسم إن لم يسمع وبالتالي لا يجوز هذا إلا في حالة واحدة وهي أن يكون ضرآ شبه جملة شبه جملة هو الظرف أو الجار والمجرور إن زيدا عندك وان زيدا في الدار في الدار هكذا تكتب في هنا يجوز ان تقول ان عندك زيدا وان في الدار زيدا واضح هنا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم بمعنى ان يتوسط خبر ان واسمها ان يتوسط خبرها بينها وبين اسمها وكذلك في الدال مثاله قال ومنه قوله تعالى ان في ذلك لعبره فقال إن كان ان في حرف جر ذلك سمدرو بفي ها وجره ذا ذلك وجره غير ظاهر لأنه اسم مبني اسم إشارة مبني على الفتح أو على السكون واللام للبعد والكاف للخطاب أو غير ذلك اسم إشارة مبني في محل جر بحرف جر في والجار والمجرور في ذلك متعلقان بخبر محذوف تقديره ك إن في ذلك لعبرة نفروم لعبرة اللام ما شمع أي قاسم إن والله ذلك في ذلك ها ها مزحلقة هزحلقة لام الابتداء نعم لا. لام الابتداء بعضهم يسميه لام المزحلقة اللام المزحلقة ومن الذي زحلقه تزحلقت إما أنها زحلقت فتزحلقت وإما أنها تزحلقت لوحدها <تضحكي> نعم أحسنت لاستماع المؤكدين دخلت إن الأحسن يبدأ بها لعبرة في ذلك فلما دخلت إن لقد أخطأ خطأتنا نعم الليل المزحلقة هي التي تتصل بالخبر ليست التي تكون لا ليست التي تكون متصله بالمبتدا هذه لام الابتداء واضح الان ولا دخل لان هنا ان دخل هنا باشرت الخبر ولم تباشر الاسم مفهوم لو قلنا ان عبره لفي ذلك ان الانسان لفي خسر هل هي لم تزحلقه تزحلقت من المبتدا الى الخبر سميت مزحلقه لدخولي إن وإن لها الصداره لها الصداره فيتعارض لما لهما الصداره وايهما اقوى انا فتتزحلق اللام أه مهزومه الى الخبر فتقع عنده فتبقى عنده فتسمت المزحلقه اما هذه فليست مزحلقه لقد زحلقتنا في الكلام اه طيب نواصل إلا في ذلك عبره عبره اسم ان منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخر ان لدينا ان كان ان لدينا ان كان ها من يعلم ان حرف مشبه بالفعل لدينا ظرف منصوب ونصبه الفتحه الظاهره او المقدره المقدره ها على الالف لدى على الالف لدى وهذه الالف انقلبت الى يا بعد اتصالها بنا الفاعل ومضاف ونا مضاف مضاف اليه ان كان اسم ان منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره الان الظرف هذا هو خبر على قول جمهور العلماء أو نقول متعلق متعلق بخبر محذوف تقديره كائن لاحظوا الآن أنه لا يتقدم خبر ان علي, على اسمها إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرور هذا الحكم الذي ذكر المصنف رحمه الله راسل إن... الآن عند الحكم آخر أحكام الهمزة أحكام همزة إن إن أحكام همزة إِنَّ من حيث الظاهر لها حكما من ظاهر لها حكما إما أن تكون مفتوحة وإما أن تكون مكسور أنا مفتوحة إِنَّ مكسور ولهذا يقول بعض العلماء هما حرف واحد مرة تُكسر تقول إِنَّ ومرة تُنصف تُفتح فتكون أنا إذن متى تُفتح ومتى تُكسر هنا عندنا ثلاث احكام اذا في الظاهر حكمان فقط اما تراها مفتوحه اما تراها مقصوره لكن من حيث الاحكام ثلاثه اولا وجوب الكسر ثانيا وجوب الفتح ثالثا جواز الوجهين مفهوم من حيث الظاهر If it's not free, حتى هنا free. Even here, if it's not free, it's not free. So, I'll just add it here, a rule, no, a rule. But from the rule, three things. The face of the curse has to be destroyed, and it has to be destroyed, and it has الأول الموضوع أول الابتداء ما معنى الابتداء هنا أن تكون إنا في أول الكلام أن تكون إنا في أول الكلام وهذا الابتداء قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا حقيقي كقول تعالى آه إنا أنزلناه في ليلة القدر فهذا ابتداء هنا ابتداء كلام إنا أنزلنا فليجوز نقول إنا أنزلنا إذا هذا كسرنا واجب طبعا إنا إنا واسمها اسمها هو الألف ها اسمها هو الألف ها من يجيب إنا هو أين اسم إنا هذه إن Where is ها؟ ليس of يا رجل. is والالف. ها؟ of Allah? It's not a name of Allah, man. And the name of Allah? لا لا لا لا. حسين. Allah? يا is the name of Allah? The name لا لا لا اننا اصله اصله اننا انزلناه في ليله القدر يا حسين طبعا حذفت احدى النونات وهون ان اصله اننا ولا هي ماذا هي ماذا هي اسم اسم ان وخبره هو الجمله الفعليه inna anzalnaahu ah so what قلت قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا كيف حكمي يعني في الظاهر ليس مبدؤا بها لكن في الحكم ابتدئ بها في الظاهر سبقها شيء لكن في الحكم هذا ذلك الشيء كأنه لم يكن لا قسم حكم آخر لا الا الا استفتحيه الا ان ها هتمن ها احسنت اوليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا حرفوا حرفوا ها الا الا ها افتتاحيه حرفوا استفتح او حرف عرض الى غير ذلك الا ان وهذه حرف التان حرف ان حرف شبه فعل من على الفتح لا محل له من العرب. لا ما حل له العرب أولياء اسمها لا خوف جملة هذه خبر خبر ان لا خوف علي لا خوف علي كلها خبر ان هذا في ان في كسر همزه ان عند الابتداء الحكم الثاني ماذا تكسر همزه ان الموضوع الثاني بعد بعد القسم بعد القسم ذكر تفصيل او لم يذكر تفصيلا لم يذكر تفصيل نعم اذا ماذا بعد القسم يوجد قسم ثم تاتي بعده ان فيجب ماذا كسر همزتها ومنه قوله تعالى والعصر ان الانسان لا في خسر والعصر هذا قسم ان يجب هنا كسر همزه ان لا نقول ان ان الانسان الانسان هو اسمها اللام مزحلقه في حرف جر خسر اسم مجرور والجار مجرور بالخبر المحذوف والعصر ان الانسان كائن في خسر ها اذا آخر؟ او ننتقل هذا الوقت كم ها بعد ماذا بعد القول نعم الموضع الثالث بعد القول يعني اذا كانت الهمزه بعد القول او مشتقات القول يعني قال يقول قل قول, قول الى غير ذلك كلها يكون بعده الهمزه ماذا مكسوره مكسوره تقول ما من قول تعالى قال اني عبد الله اني عبد الله قال بعد القول تكون دائما الجمله اسمية واضح او المبتدا والخبر إني هم قال اذا كانت الجمله فيكون لا اله الا الله اذا كانت ان فيجب كسر هم همزتها إني هم ان اين ان انه خبر واسمها اني اسمها هو الياء وليس الياء الياء عامل متصل مبني على السكون يحل رفع اسمها رفع اسم ان ناصب اسم ان واضح عبد خبر ان وهو مضاف الله مضاف اليه هي جرت كسته هنا همزه ان هنا نكتب بهذا القدر اعرفوا اين توقفنا ها نكمله موضع اخر وقبل اللام قبل اللام آه قبل اللام الابتداء قبل اللام الابتداء نعم الموضع الرابع قبل اللام قبل اللام ويقصد بها لام اللام المزحلق التي تدخل على الخبر ها هذا في ان المخففه ان المخففه قباله مثل هذا الحكم اظن ان المخففه اذا كانت ان المخففه فيجب ان تظه وعمل فيجب ان يذكر بعدها لام ليفرق بينها وبين ان النافيه صدق اتبع المبادره طب التعاون الله يعينك يا رسول ماذا تقصدون اه هل اذا وقعت ان قبل اللام فتكسر اه هي نعم ماذا قلت انت ماذا عندك انت كلمه من الشارح الشارح هو ليس نعم فهمت ما تقصد اذا ان تقع ان قبل قبل اللام او تقع اللام بعدها بعد ان ويقصد به اللام لم الابتداء او اللام المزحلقه اذا كانت في انتصاء من الخبر واضح يا قوله تعالى والله يعلم انك لرسوله واضح لان انتبه جيدا ان ان هنا اذا كانت مشدده فيجوز ان تلحقها اللام فان اذا كانت مشدده فيجوز ان تلحقها اللام فقل ان زيدا صادق وان زيدا لصادق مفهوم اللام هذه ان زيدا صادق ويجوز أن تقول ان زيدا لا صادق هذا اللام هنا جائز إذا كانت اللام متصلة فهذا الكسر هنا واجب لماذا لأن أن لا تط... لا تأتي بعدها اللام أبدا أن هذه لا تأتي بعدها اللام فإذا وجدت اللام في الخبر مفهوم؟ فمعنى هذا أن ما بعده ماذا إن وليس أن فهمنا القاعدة الآن عندنا إن وعندنا أن هنا نقول الكسرة هنا الهمزة مكسرة وهنا الهمزة مفتوحه أن هذه لا تأتي بعدها اللام لم تزحلق لا تأتي بعدها أبدا لم تسمع في كلام الحر واضح؟ معنى هذا انك إذا وجد في الكلام اللام هنا مثلا اللام انت لم تعرف هنا الهمزه هل هي مفتوحه ام مقصوره فقطعا الهمزه هنا مقصوره لماذا لان اللام وجزت في الخبر والله يعلم انك على اسمها نرسوله اللام هنا واقعه في عفوا هي اللام المزحلقه او لام الابتداء واضح والله اعلم واعلم نكتفي بهذا القدر ربما نعود اليها في الحصه القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى